بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين أما بعد وصولا التفسير تعليف الشيخ العنام محمد بن صالد المكيين صحيح الله تعالى تعليف شيخنا أبي عبد الأعلى صالد بن محمد بن عثمان مطر حفظه الله تعالى وكان هذا في ليلة في ليله, ال... ليلة, ال... ليلة السبت الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الاول لعام واحد بعد اربعمائه والالف من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلنا وليك مبارك قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آلاته وليتذكروا الألباب وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله إنه لقرآن كريم وقوله ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى وقال تعالى لقد انزلنا هذا القرآن على بدنك تريدا قاطعا متصدعا من قضيه الله وتلك ان كان للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى انا واذا ما انزلت وكنت منهم من يقول ايكم زادته هذه اماما فاما الذين امنوا فزادهم ايمانهم وقموا يبشرون انكم وامنا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم غلظه الى رزهم واماتهم وهم كافرون وقال الله تعالى واوتييني هذا القران لانجره به وانذر وقول فانا مطلع على وقال الله تعالى وأنذلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وأبدا ورحمة وبشرى للمسلمين كفا كفا إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له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 الشيخ ابن أبي رحمه الله تعالى كي يبين بها شيئا من صفات كتاب الله أو شيئا من الحكمة من وقد ذكر في الآية الأولى. في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك أن يدبروا آياته وليتذكر أولو الألزاب قد تقدم عن معنى وقد وصف الله كتابه بعد مبارك وبين ان كونه مباركا ليدبروا اي ليتدبروا فابغمت التاء الدار وفي قراءه يتدبروا وكذلك كي يتبكروا فالحكمة أو الفائدة التي جعلها الله عبدالله من كون القرآن القرآن مباركا الأولى التدبر من بركه القرآن أن تتدبر آياته أي أن تفهمها وأن تفقه معناها فالتدبر يكون على درجتين فأحنا ان أن تفقه وتفهم معنى الآية على ثمن لغة العرب نوع درجة الثانية أن تفقها مراد الله منها وفي الايه الآية الثانية قال قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه لعلكم ترحمون فكأن هذه مترتبة على سابقتها فإنك إذا تدبرت الآية فحدثت لك الموعظة والذكرى هذا يترتب عليه أن تتبع ما في هذه الآية لأن أن, أن يكون حكما بالوجوب أو بالتحريم أو بالاستحباب إلى آخره هو أن يكون اخبارا عن صفا من صفات الله أو عن شيء من أمر الآخرة أو مما يتعلق بأركان الإيمان فعليك أن تعتقد ما في هذه الأخبار فالاتباعه يكون بالاعتقاد وبالعمل وهذا الاتباعه يثمر التقوى فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقد قال ابن كثير في تفسيره ان هذه الايه كتاب انزلناه اليك مبارك ونحوها من الايات فيها دليل على استحباب ترطيل القران <تصفيق> نعم والترسل في تلاوته تكون <تصفيق> سلام نعم ولا سرعه مفرطه الهجرمه هي اسرع انواع القراءه وهي بلا شك مكروهة إلا للتعلم على ما أجازه بعض أهل المال فلم تتدبر القرآن إلا عن طريق الترتيل بتأني نعندونا سرعة مفرطة فبلا شك هذه السرعة تذبه الخشوع والتدبر لما تجعل قارئ القرآن الذي يعني ينطق شيئا لا يفهم هذا يتناسى مع تعظيم القرآن ومن بركة القرآن أن قارئا يصاب على كل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها وأن قارئا يقال على يوم القيامة اقرأ ورسل فلك بكل آية تقرأها درجة فما زال قارئ القرآن يرتقي في منازل الجنة بقراءته وتلاواته للقرآن وبلا شك إذا كان التلاوه مصحوبة بالتدبر ثم بالاستباع والتقوى كان أجروه أعظم أما الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فلا يكون حجة عليهم ويزدادون بهذه القراءة بعدا عن الله فقط منهم سوف المراد من كتاب الله عز وجل ورضا من بركه القران أم أن الالتزام بأحكامه يحقق للعبد السعادة في الدنيا والآخرة فلذي يلتزم باحكام القران بأحكام القرآن وعداه الله أن يحييه حياة طيبة ولا تعني الحياة الطيبة أنها تخلو من الابتلاء ولكن على المعنى المقصود أن يكون مطمئن النفس ألا بذكر الله تطمئن القلوب يطمئن قلبه هذه السعاده الحقيقية حتى ان كان يمر بابتلاءات أو بنحن فيمر فيها ويثابت القلب راض بقضاء الله عز وجل يعمر قلبه اليقين يعمر اليقين قلبه ويعلم ان هذه الدنيا ليست دارة مقار هذه كلها من بركة القرآن أنه الذي يواضحه وعلى تدبر آية القرآن لما يشعر بهذا وأيضا من بركة القرآن أن الله سبحانه جعل فيه شفاء فيه شفاء وهدى وفيه شفاء ورحمة ويشفي القلوب العليله وكذلك يشفي الاجسام والابدان لما لا يتدلى بهذا بعض اهل العلم أو على جواز الرقية ببعض الآيات من الله حتى وإن لم ترد في السنة وإذا وجه قد يكون وجه أم خاصة في الآيات التي تقرا على المسخور فقراءة القرآن على المسحور تكون شفاء له من السحر وهذا من باركة القرآن الذي اختصه الله عز وجل اختص الله قرآنه وكتابه بهذا وليس هذا على حد ما نعلم في الكتب السادقة ليس في الطورة وليس في الإنجيل وليتذكر أولو الألباب ممي أصحاب العقول الراجحة وبلا شك الكفار وإن خلق الله لهم العقل هذه الاله التي من المفترض أن يميزوا بها بين الحق والباطل فإنهم عطلوا هذه الآلة فصاروا كالأنعان بلهم أضل بلهم أضلوا السبيلة ولذلك لا يوصف الكافر بالعقل المطلق إنما قد يكون عنده خبرة حنكة ستمة ذكاء هذا قد يوجد في الكافر نعم لكن ليس عنده عقل صحيح قد يكون عنده عقل فاسد آه. لا يعقل لا يعقلوا كلام الله عز وجل طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ومن ثم حرموا التدبر بكتاب الله هم ليسوا من قول الألباب إنما أولي الالباب هم المؤمنون حقا وكذلك في قوله وليتغكر أولي الألباب كذلك في آيات أخرى لا لعلكم تذكرون أو لعلكم تذكرون كل هذا يدل على أن الذكر والمواعظ في كتاب الله ليست في كلام الأدباء والمنشئين الذين ينشئون الكلام إن شاءا بحجة المواعظ والتذكير نعم قد يكون في في شيء من التذكير والمواعظ ولكن الذي يتأثر بكلام الغواعظ المجرد عن الآية والحديث أو يتأثر بدليل الأنشيد والأشعار والمواعظ المجردة ثم لا يتأثر مثل هذا التأثر إذا قرأ عليه كتاب الله أو سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في قلبه مرض إن في قلبه مرضا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد ما سمعوا كلام الله من الممكن ان يؤمن هؤلاء إذا لم يؤثر فيهم كتاب الله فهل هم حققوا الإيمان لم يحققوا الإيمان بلا شك نعم قد يكون أهل إيمان لكنه إيمان ضعيف فبأي لذلك أنثال هؤلاء يصفون بقصر القلوب وليس المراد بالتأثر البكاء المصطنع لا قد تجد رجلا يبكي حتى تبتل لحيته ولكنه يصطنى هذا البكاء ولم يصل القرآن إلى قلبه وإنما المقصود بالتاثر أن يثمر الاتباع وأن يثمر الخشية التي تحجز العبد عن محارم الله أما أن يفكي ثم يخرج وينتهك خرمات الله هذا لا ينفعه هذا البكاء وهناك العشرات هذا الحل إلى من رحم الله وكثير من هؤلاء يقعون في الغلو في يكثرون الآخرين الاخرين وهم ينتهكون حرمات الاذى اذا خلوا بها الا من رحم الله وهذه الذكرى نعم واي مواعظه من كتاب الله تكون سببا في تثبيت العبد حتى يلقى الله عز وجل ودي من بركه القران يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فسباء العز على الحق من بركة القرآن وايضا من بركة القرآن الله قصه بالحفظ دون سائر كتبه وأنه لا يتمكن مخلوق الأبد من تحريف القرآن وهذه معجزة من معجزات كتاب الله حتى الآن مستطاع كافر مهما كان حقده ومهما كانت قوته وامكانياته أن يدخل التحريف إلى آية أو إلى حرف من كتاب الله ما زال محفوظا بحفظ الله إلى أن يرفع عند قيام الصلاه هذا <تصفيق> <ماذا> كله من قوله <إزداق> تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك هذا <ماذا> كله من بركه كتاب الله Uh. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> فالذين لا يتدبرون القران كما بين سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قماد اقفالها وهذا استنكار على هؤلاء فالذين لا يتدبرون القران كان غلوبها مغلقة قد وضع لها الطفل الأقفال فلا تفتح إلا ان شاء الله ومن ورقة القرآن ما جاء في قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي أقوى فالقرآن يدل على كل خير ويحذر من كل شر ويهدي الى السبيل القويم الغير وجه كما قال سبحانه الحمد لله الذي أندل على عبدي الكتابة ولن يجعل له عوجا قيما ينبر لأسا شريبا لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الطالحات أن لم أجر حسنا لا كثير فيه أبدا لا عوجا لا عوجاج في أحكام كتاب الله لا تجد فيها عوجا أي عن, عن السراط المستقيم لا تجد فيها ميلا عن الحق وهذه خاصيه لا توجد في كلام أحد إلا في كلام الله إلا في كتاب الله كل كلام البشر ما عدا بلا شك الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كل كلام البشر تكون قابلا للعوج، أن فيه عواج. إلا المؤيد بالكتاب والصنع هذا لا تجدك عوزا آه. ولا تجدك ميلا عن الحق وهذا يدل على أن القوانين التي وضعها البشر من عند أنفسهم لا تخلو من العوز ومن المقص ويوما بعد يوم نكتشف هذا ولذلك هناك ثغرات يقول فقرات في القانون هذه فقرات لا توجد في كتابنا لا يوجد نعم لا يوجد فقرات في أحكام الله عزوجل لأن ما يوجد الفقرات في أحكام البشر ولو أنزلنا في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وصف الله سبحانه في هذه الآية الجبل بالخشوع بل بالتصدع اي الانشقاق من هذا الخشوع وهذا يظن كما بينا في موت من ان الجمادات قد توفق أحيانا بأنها تسبح أو بأنها تخشى أو بأنها كذا وكذا من الصفات التي لا تكون إلا للبشر وهذا كما بينا على حقيقته ليس مجازا كما ذكرنا في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما قل هذا في خطبة سابقة من خطب الجمعة وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما ان ذهب جامعا من أهل العلم ومنهم ألف رحمه الله تعالى كذلك الشوكانين في فتح القدير ووضن كثير وغيرهم إلا أن هذه الآية على حقيقتها ونقل هذا القرطبي وكأنه أقره أيضا أي أن كل المخلوقات تصدق بحمد الله ولكن لا تبقون تسبيحهم وقد وصف الله الجبال في موطن آخر بأنها كانت تصدق مع داوود يا جبال اولدنا هو الطير وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل في مكه اني لاعرف حجرا كان يسلم علي قبل ان ابعث قال عن حجر احجار مكه وقال عن جبل عن جبل اخد هذا جبل نحبه ويحبنا وهذا على حقيقته لا مجازة في لغة العرب والرسول صلى الله عليه وآله إذا تكلم كلاما قال أصل أن يحمل على حقيقة ولكن كيف يخشع الجبل وكيف يحب الجبل وكيف يتفضع من خشية الله وكيف يسبح بحمد الله هذا كله في علم الله عز وجل لهم لا تكون في هذا متأولين بأعرائنا ولا متفيهقين بأفهامنا فإن أعملنا بهذا فكيف بالصفات الله عز وجل إن الإيمان بها أوجب أوجب علينا والله سبحانه يضرب الأمثال <تصفيق> لعم للعباد لماذا لعلهم يتفكرون <تصفيق> إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لولي الألباب كما بين اصحاب العقول الراجحه الله سبحانه يضرب الامثال بخلقه في السماوات وفي الارض كي يتفكر كل الالباب ويثمر هذا التفكر زياده الايمان والاتباع وللسنة فلذلك الكفار الذين اطلعوا على آيات الله في الآفاق سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهذا حذر اطلعوا على آياتنا في الآفاق وكذلك في أنفسهم ووصلوا إلى يعني الكثير كما يقال من الاختراعات ومن الابحاث العلمية في خلق الله، ولكنهم للأسف ما تفكروا في هذا التفكر الذي ينتفعون به. إنما فقط أخذ ما ينفعهم لدنياهم، أما التفكر الذي عليهم المؤمنون. الذي يثمر الزيادة الايمان ويثمر العمل الصالح هذا ليس يعني ليس حادثا عند الكفار ولذلك ليس المقصود من التفكر والتدبر في آيات الله أني أقول واني اقر بالربوبيه فقط بربوبيه الله لا ليس الاقرار بالربوبيه هو المقصود من التفكر والتدبر لان بعض هؤلاء الكفار يقرون بالربوبيه ولكن التفكر الناس هنا. ان تذل وطرح دعم هذا الرب ولهم اولي الالباب لو ان يعني يذكر بعض الكفار اذا صعدوا الى هذا الفضاء انهم اقروا بالربط وأنهم يعني علموا وعيقانوا أن هذا الكون ربا واحدا والذي خلقه وبعضهم يقول الرب يسوع ها هذا ليس هو التفكر ليس الإقرار, الإقرار بالرب هو ثمرة التفكر لأن الإقرار بالرب فطره فطره سواء تفكر أم لم يتفكر ولكن هذه الفطره تغشاها المعاصي والذنوب وغشاها الكفر فيغطي عليها أحيان ولكن المؤمن الذي يتفكر يسمى هذا التفكر عنده أن يتبع آيات الله وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في العبادة هؤلاء هم قول وهؤلاء الذين يتفكرون ويتذكرون لان بعض جهل المسلمين وبعض اهل البدع يحملون ايات التفكر و التدبر على الاقرار بصفات الربوبيه فقط اذا اقر العبد بصفات الربوبيه وأقرّ لأن الله هو الرب الخالق وأنه لا خالق لهذا الكون إلا الله يعتبر أن هذا قد بلغ أعلى مراتب التدبر والتفكر ما ذل في أوجهه يعني ما فعل شيء نحن هؤلاء ده هو المعبد الصحيح للتوحيد واذا ما انزلت صوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا هذا القول هو قول المنافقين ذكره الله عن المنافقين كان الذين امنوا فزادتهم ايمانا هم يستبشرون قال الشيخ المغضاني رحمه الله تركي شرحه يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورةهم فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانة منهم أي من المنافقين؟ من يقول لا تستمعوا لهذا الرؤان ما من الفائدة منه إذا أنزلت سورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانة لماذا يقولون هذا الاسترهام إما لقومهم لم ينتفعوا بالايات فظنوا ان الناس كلهم مثلهم واما انهم يكذبون ينكرون ان تكون الايات قد اثرت عليهم استكبارا وعنادا ودخولا قال الله تعالى في الجواب فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون هذا قتل من الناس الذين آمنوا جادتهم إيمانا كيف زادتهم إيمانا تزيدهم إيمانا بأنه إذا نسلت السورة السورة بقرر وضطور وإذا نسلت السورة بقرر قرموا به طرف دلمتيعا وفعلا دلم مهمور وهذا يزيد الايمان كنا نسلت الإنسان تصديقا في آيات الآية عز وجل ازداد ايمانا وكلما ازداد الإنسان عملا ازداد الايمان ولماذا كان من مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه اذا المؤمنون اذا نزلت الصوره زادتهم ايمانا لماذا للتطبيق بها ان كانت من الاخبار والعمل بها ان كانت من الطالب فعلا للمامور وتركا للمحظور وهم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وبحكم ما نزل يبشر بعضهم بعضا لانه كلما نزلت ايه من القران فهو دليل على ان الله اراد بالامه خيرا واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا الى رجزهم واما الذين في قلوبهم مرض المرض عله تقتضي خروج السكن عن الاحتدال الطبيعي هذا المرض الطب هي ايضا في القلب كذلك عله تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي وهو اعني اعني مرض القلب في كل موضع بمثله ففي قوله تعالى فلا تخضعن بالقول في فيطمع الذي في قلبه مرض ما المرض بالمرض هنا مرض الشهوه وهنا أما الذين في قلوب المرض فهذا مرض الشك والدحول لانه في مقابل قوم واما الذين امنوا فبلدتهم ايمانا والشيء يعرف بمقابل وهذه مقواعد التفسير التي ستفسينا إن شاء الله أنه أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل ومن أول مثال على ذلك قوله تعالى أنجر ثبات أو أنجر نميع كفه وأنه كلام الشيخ رحمه الله واضح من يحتاج إلى بيان ويبير المقصود من هذه الآية الكريمة ويعني في هذا القدر كفايه وان شاء الله بعد الاذان نبدا في درس اداب طالب بيت وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه